حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ حَقِيقٌ, حقيق. عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قد جدتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جدت بآية فَ 119. فأت بها إن كنت من الصادقين 110. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين 111. فألقى عصاه فإذا هي فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ونزع يده فإذا هي بيضاء للملأ من قوم فرعون ان هذا ساحر عليم قال ان لم من قوم فرعون ان هذا ساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم ان ارضكم فماذا تأمرون فماذا تأمرون قال ارج و اخاه وارسل في المدائن هاشرين قال ارج واقض وارسل في المدائن يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا وجاء السحرة فرعون قالوا, قالوا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قال نعم وإن فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّؤْمِنَ لَّكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً نَحْنُ الْمُلْقِينُ قَالَ, ألكوا قال فلما أَلْقُوا قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا الْقَوْسُ حَرُّ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ فَلَمَّا أَرَقَ السِّحْرُ أَعْيُنَ وَاتَّرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَاتَّرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ وَأَوْحَيْنَا سَاءَ أَنكَ عَقَّاقٌ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا فَغُلِبُهُ نَالِكَ وَ قَالَبُ صغدينين فَغُلِبُهُ نَادِكَ وَ قَالَظْنُ صغِدين وَُلقِيَ السَّحََةُ سَادين وَُلكَ